بُوكتو. تراسي. ثلاثة وثمانون. ثلاثة وثمانون. بوت قال تين. الماضي ثلاثة. الماضي ثلاثة. ثلاثة تلفون كرنا. يتصل تلفونيا. يتصل تلفونيا ماني تيليفون کیا ہے لقد اتصلت تلفونيا للتو لقد اتصلت تلفونيا ماني بار بار تيليفون کیا ہے لقد اتصلت تلفونيا طيله الوقت لقد اتصلت تلفونيا طيله الوقت पूछना يسأل يسأل मैंने पूछा है لقد سالت للتو لقد سالت मैंने बार बार पूछा है لقد سالت دائما لقد سالت دائما सुनाना يحكي يروي يحكي مَني سنايا ه لقد حكيت للتو لقد حكيت مَني پوری کہانی سنائی تھی لقد حكيت كل الحكايه لقد حكيت كل الحكايه سيكنا يتعلم يذاكر يتعلم ماني सीखा है لقد ذاكرت للتو لقد ذاكرت ماني شام بھر सीखा है لقد ذاكرت طوال المساء لقد ذاكرت طوال المساء काम करना يشتغل يشتغل मैंने काम किया है لقد اشتغلت للتو لقد اشتغلت मैंने पूरा दिन काम किया है لقد اشتغلت طوال اليوم لقد اشتغلت طوال اليوم खाना يأكل يأكل मैंने खा लिया لقد اكلت للتو لقد اكلت ماني سارا خانا خاليا لقد اكلت كل الطعام لقد اكلت كل الطعام